ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفضنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم ولا ادخلناهم جنات النعيم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 بِكِطغيانٍ وكفرًا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن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 كَُّ مَا جَأَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَوىأَ فُسُهُم فَريق كَذذَّبُ فَريق كَذذَّبُ وَفَرقََ قَتُلُود